بوك تو أوسم إن دو ويدرست ثمانية وتسعون ثمانية وتسعون دو دلني حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة قطوانية <حروف العطف المزدوجة> <تصفيق>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 وَنَّرْبَا بْرَبْبَوَن صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئاً جدا صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئاً جداً ضب agric وَنَّرْبَا بَرَدْرَاك صحيح ان الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا صحيح ان الفندق كان مريحا الا أنه كان غاليا جدا ان بوشو سيسافر إما بالباص او بالقطار او بالقطار ان بو اليوم او غدا باكرا سياتي اما اليوم او غدا باكرا استنواو سيسكن إما معنا أو في الفندق سييسكن إما معنا أو في الفندق أ إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية إنها تكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. أنا يجي في لتكو مدريد كتو دي لندن لقد عاشت في مدريد كما أيضاً في لندن لقد عاشت في مدريد كما أيضاً في لندن أنا بوزناتكو إسبانيا كتو دي أنجليا إنها تعرف إسبانيا كما أيضاً إنجلترا إنها تعرف أسبانيا كما ايضا انجلترا انه ليس فقط غبيا بل ايضا كسولا انه ليس فقط غبيا بل ايضا كسولا patch ليست فقط جميلة بل ايضا ذكيه انها فقط جميله بل ايضا ذكيه انا نغوري سمو لا تتكلم فقط الالمانيه بل ايضا الفرنسيه إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضاً الفرنسية. نزنام إيقراتي نيتي ناكلافير نيتي ناكيتارا لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثار. نزنام بلساتي نيتي والشكا نيتي سامبة لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبة لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبة نيمام رات نيتي أوبرة نيتي باليتا لا أحب الأوبرة ولا البالي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 كلما تقدم المرأة في العمر كلما أصبح أكثر رضا